وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أما بعد من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أيها الأحبة في الله لقد قسم القرآن الكريم البشر باعتبار التسابهم لهذا الدين إلى ثلاثة اقسام القسم الأول هم المؤمنون القسم الأول هم الذين آمنوا بالله عز وجل ورسوله وانقالوا لأمره وأخبتوا له وخضعوا لأحكام الشرع وانفتلوها والتزموها في حياتهم في ظاهر الامر اي في ظاهر حياتهم وفي باطن قلوبهم والقسم الثاني هم الكافرين الذين صرحوا بعداوتهم لهذا الدين وبعدم قبولهم لرساله النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انتفالهم لما جاء به إما أنهم كفروا تكذيبا له وإما أنهم كفروا أعراضا عن دعوته وإما أنهم كفروا استكبارا عن الدخول في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإما شكا بما جاء به وإما جهلا بأن, لا بأن يعرفوا قيمة ما جاء به من الشر الحكيم وأما القسم الثاني أو الثالث وأما القسم الثالث من أقسام البشر في التعامل مع هذا الدين فهم المنافقين وهؤلاء فصل القرآن في الحديث عنهم وأبان صفاتهم حتى لما نزلت المشطقة أو الفاضحة وهي سورة التوبة وأكثر فيها ربنا عز وجل من, من قوله ومنهم من يلمذك في الصدقات ومنهم ومنهم ومنهم من يؤذون رسول الله حتى قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن الله عز وجل سيسميهم بأسمائه وفي سورة البقرة في مطلعها وهي السوره الجامعة لكتاب الله سبحانه وتعالى وهي إحدى الزهراوين التي تأتي يوم القيامة دفاعا وحجة لأصحابها ذكر فيها ربنا عز وجل في مطلعها صفات المؤمنين وذكر بعد صفات المؤمنين ذكر الكافرين وكان المرور على صفات المؤمنين يسيرا قليلا اي بعدد اياته ثم مر على صفات الكافرين وكانت بعدد ايات صفات المؤمنين ثم جاء ذكر المنافقين وقد اصند ربنا سبحانه وتعالى واطال الحديث عنه حتى ذكر اصنافه وأحوالهم وصفاتهم وهذا يدل أيها الإخوة الأحبة على أن هذا الصنف من البشر هم أردأ خلق الله وأسفهم هذا الصنف من المنافقين وهم الذين ناداهم في بعض الحديث بقوله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه هؤلاء هم أوسف خلق الله عز وجل حالا لأن الإنسان السوي ولأن الإنسان في أصل فطرته أن يتوافق ظاهره مع باطنه، وأن يتلاءم ما لسان قاله وحاله مع لسان قلبه لكن هؤلاء جمعوا خصة ما بعدها خصة وندالة ما بعدها نذالة وحقارة ما بعدها حقارة فاستحقوا قوله سبحانه وتعالى أنهم في الدرك الاسفل من النار لأنهم يظهرون ما لا يبطلون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم كشات العائرة تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة أي تصرخ إلى هذا الوادي مرة والى هذا الوادي مرة كذل الو... ال... الوجهين ما تعرف أمره هؤلاء هم أردأ خلق الله عز وجل وأسفهم وأحطهم قيمة وأردلهم مرتبة في الدنيا وفي الآخرة هؤلاء المنافقون أيها الاخوه الاحبه هؤلاء الذين يظهرون انهم معك وفي الباطن يدبرون عليك المكائد. هؤلاء في الظاهر يبتسمون بوجهك وفي الباطن يلعنونك ويحقدون عليك هؤلاء في الظاهر تحسبهم معك وتعجبوا بأجسامهم وحديثهم وطلاوة حديثهم وتعجب بشأنهم وبأشكالهم لكنهم في باطنهم هم من أعداء أعدائك ومن شر أصدقائك هذا النوع هو الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض خصاله إذا حدث كذب وإذا وعد أخله وإذا أت خاف هذه بعض صفاته وإذا قاصم فجر هذه بعض صفاته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما صفاتهم في الكتاب فكثير وعديدة فهم الذين يقولون نحن معكم وإن شئت لنمشي معك ولو قدت معنا البحار لخضناها معك لكنهم عند المقتلة وعند الشدة وعند اكتشاف الأمور يولون مجبرين فلا ترى إلا ظهورا ولا ترى إلا ادبارا ولا ترى إلا تشفيا إن أصابك خير قالوا يا ليتنا كنا معهم وإن وقع عليك شر قالوا ألم نعركم ألم, ألم نقل لكم هؤلاء هم المنافقون وهؤلاء حكم الله عز وجل عليهم في الدنيا في الآخرة بأنهم في الدرك الأسفل من النار هؤلاء في الدرك الأسفل من النار وانما اطلقهم الله عز وجل في الدنيا حيث لا يظهر كفرا ولا يعرف من ظاهرهم ما يؤخذ به من جهه الحد والتعذير ان الله عز وجل اطلقهم في الدنيا وكف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وكفى حكم الإسلام بقتلهم أو بمعاقبتهم تغريرا بهم وإثلاة للحبل حتى يزداد سفرهم وهذا من تمام مكر الله عز وجل بهؤلاء المكره هذا من تمام مكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الماكرين لأن الجزاء من جنس العمل فلما كانوا هم في الذروة من الكذب والخديعة والمكر وخيانة الأمانة كان ربنا سبحانه وتعالى وهو خير الماكرين في تمام المكر لهم حيث اطلقهم في الدنيا وأمر المسلمين بالإحسان لهم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالبر لهم وبالصفح عنهم وبالتبسم في وجوههم ثم لما اطمانوا الى ان الله عز وجل لجهلهم بحكمه الرب ولجهلهم بمكر الله سبحانه وتعالى ولجهلهم بسنه الله عز وجل في هذه الحياه ان اطمانوا الى ان كذبهم قد انساق امره على المؤمنين وانساق امره على الرب إن لو علم الرب حالهم لكشفهم ولو علم الله عز وجل امرهم لفضحهم فلما اطمان قناعهم للناس قاموا بخداع أنفسهم وهذا هو شأن الكذاب أيها الإخوة الأحبة فالكذاب أول ما يفتد نفسه وكذا المنافق الذي أعلى صفه من صفاته إنما هي الكذب هذا هو شأنه مع نفسه بعد أن يكذب على الناس وبعد أن يمكر بالناس يحتال على نفسه بأن يهمها أنها على الحق وأنها على الصواب، وأنه لا يفعل جدعا من الأمر، ولا جريمة من الجرائم، ولا مفتدة مما عاقب الله عز وجل العبيد عليه، فلما اطمأنوا إلى هذا، وإن الله عز وجل لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح، فيعطيه الامان ويملأ نفسه بلطم حتى إذا أخذت نفسه هذا الامام واصمعنا إلى حاله وضع في الدرك الأسفل من المعرض أخذ من قبل الله بل من تمام مكر الله عز وجل بالمنافقين كما روى الإمام الترمذي عليه رحمة الله بحديث صحيح أن هناك يوم القيامة يخرج لسان من النار فيأخذ الكافرين ولا يبقى في أرض المحشر إلا المسلمين والمؤمنين والمنافقين والمنافقون كفار على الحقيقة اعداء لدين الله عز وجل في حقيقة الأمر فلماذا لم يأخذوا مع المؤمنين وهذا من تمام مكر الله سبحانه وتعالى إذ حتى أنه يتركهم جل في ليس في الدنيا مع الناس يمشون مشيهم ويصلون صلاتهم ويسجدون مع سجودهم بل يتركهم الله سبحانه وتعالى كذلك في أرض المحشر مع المؤمنين حيث يظن هؤلاء أنهم قد نجوا من عقوبة الرب جل في علاه فيتركهم في أرض المحشر حتى يتجلى الرب سبحانه وتعالى لهم في حديث طويل فلا يستطيعون السجود انما ينقلبون على سياطيهم وينقلبون على ظهورهم من تمام مكره, مكره جل في غلاه لهذا الصنف الخبيث الدمس النجس من البشر هذا الصنف من الناس كان على الدوام هو الشوكة ومعول الهذن في جدار الإسلام وفي بنائه العظيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شكى منهم الناس وتأذوا منهم وكانوا يمثتونهم ويقف الواحد منهم يظهر أنه من أصله خله الصحابة كان ابن أبي يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. ورسول الله جالس ويقف امامه ويقول والناس يعرفون لا تنظر الى تمام استثالة هؤلاء الناس والى حقارتهم يقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيقول ابن ابي يقول هذا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غرزه ثلثا يأمر الناس يعرض الناس ان يلزموا غرز النبي صلى الله عليه وسلم والناس يعلمونه ويعرفون من شأنه ويرون قطع فعاله إذا أعرض هذا هو شأن المنافقين في هذه المواطن يشهدون أنه معك وبعد ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد يرجع معه ثلث الجيش مع ابن ابي يرجع معه ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه المشركين من قريش وحده عليه الصلاه والسلام اي حقاره حين يطل المرء أن ينهي نظرة الناس إليه ومعرفة الأطوال لحقيقة أمره إنها حقارة ودناءة لا يرضى عنها إنسان سمة إنسان يحترم نفسه هذا المنافق أيها الاخوه الاحبه كما رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سماهم الله عز وجل مرضه على النساء وانظر إلى هذا اللفظ وقلب النظر فيه مردوا مردوا على النفاق، مردوا عليه حتى صار جزءا من حياتهم فلا تنفع المواعظ معهم ولو نزلت عليهم آيات الله وكلماته جل في علاه وانت تعجب كيف هذا المنافق كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع حديثه الغض الطريق ويسمع آيات الله عز وجل تتلع عليه من فمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يرعوه ولا يستأى ولا يتوب ولا, ولا يرجع عما هو فيه لأنه مرضوا، مرضوا على النفاق أي استمرأوا أمره حتى صار جزءا منه يتعاطون معه وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا هؤلاء المنافقون هم الذين أثاروا الحروب في صدر الاسلام هم ماده الفتنة التي وقعت في معركه الجمل بين ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وبين امام المسلمين وخليفه النبي صلى الله عليه وسلم الراشد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هم من اوقدوا الفتن وقبل ذلك هم من سعوا في قتل خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الشيخ العابد الامام عثمان بن عثار رضي الله تعالى عنه هم مصدر الفتنه وفتحوا باب الشر ايها الاخوه الذي قال فيه عثمان والله لئن قتلتموني لا تجتمعوا على قتال عدو بعدي ابدا هم هؤلاء هم ماده الشر هم مادة الفتنه هم ماده الفتنه في كل حرب هؤلاء المنافقون من صدر الاسلام هم فتحوا باب الشر وما من شر يحصل في المسلمين إلا بالسببين فيا الله كم حدث في أمة الإسلام من خزايا وكم حدث من بدع، وكم أضلوا من أقوام وكم كانت هزائم للمسلمين من ورائهم ومن صنائحهم هؤلاء يمني لهم الرب سبحانه وتعالى ويمد لهم في الحبل ويطيهم جنة في لكن عذابهم عند الله عز وجل أعظم من أشد عذاب رجل كافر صريح واضح في هذه الدنيا هؤلاء المنافقون تشات العائرة هنا وهناك إن حضرت إلى المصلى وجدتهم وإن ذهبت إلى الحج وجدتهم وإن ذهبت إلى مساجد المسلمين حمر مساجدهم يعيرون يصرخون هنا ويجلسون هنا ومع ذلك هم يعيرون الى تلك الى هذه مرة اخرى فاذا بحثت عنهم وجدتهم من اجل لوحه من الدنيا حقيره وجدتهم من اجل جواز السفر وتنجس مما يسمونه جنسية حقيره دنيه وجدتهم من اجل درهم ودينار ومن عرضها باعوا دين الله عز وجل باعوا دين الله سبحانه وتعالى وصاروا جزءا من أعداء الله عز وجل على المؤمنين وشرحوا بما أوتوا وسرحوا بما أوتوا يفرحون بما يعطون من الدنيا وبما يوعد وبما يؤمنوا من الكافرين يفرحون بهذا وترتفع عقائرهم ويستخرون كأنهم أخذوا الشجعان وما أخذوا إلا الفتاة وما جنوا إلا الحقارة وما كان لهم حكوم عند الله عز وجل في الدنيا إلا أن يقتلوا إن حيث عمرهم وفي في قلت عذاب هؤلاء يا أيها الإخوة الأحبة هم مادة الشر هؤلاء يا أيها الإخوة الأحبة هم مادة الفتنه هؤلاء ايها الاخوه لا حبه هم في كل وقت واذا كان هناك فثم منافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان المنافقين في من بعده اكثر كما قال حنيفه رضي الله تعالى عنه ان المنافقين اليوم اكثر وأشد من المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء أكثر في مثل هذا الوقت الذي ضعف فيه هذا الإسلام ولا يأتي إلى هذا الدين إلا من آمن بنو الله عز وجل في جنته وما الدنيا فليس هناك شيء من الدنيا يرجوه بل لا رجاله في هذه الدنيا إلا سجن ربما يحتوشه وإلا إعدام ربما ينقاه وربما طريق يفارق الأهل والمال هذا هو أمم متدين في هذا الوقت وهذا أمر من التزم بدين الله في هذا الزمان ليس هناك منصب يرجوه ولا مال يطالح ولا دنيا موسرة يمكن أن يجنيها بسبب التصاق بهذا الدين فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك أيها الإخوة الأحبة فما فما يقع الناس في حفرة النفاق والزندقة في حفرة النفاق والزندقة والعمالة لأعداء الله سبحانه وتعالى مات. وبعض الناس يظن وبئس ما يظن أنه ما يكون معميلا لهم لأعداء الله عز وجل وإنما هو يقدم لهم شيئا هم يعرفونه هكذا يقولون فإذا منهم عن سؤال أجاب وبسط لسانه كالذب راتي يحز في رقاب الناس وفي دمائهم وفي أعراضهم وفي أخبارهم واحاديثهم فإذا سئل قال لم أذن سواء عرفتهم ما هو موجود وهل ترى هؤلاء الأعداء هل ترى انهم يجهلون ما يسالون بئس ما اوصلت نفسك البائسه بئس ما اوصلت به نفسك البائسة الى ما انت اليه يا عبد الله انها جنه انها نار انها عقوبكم من الله عز وجل الا تخشى لقاء الله عز وجل الا تخشى الموت ألا تخشى أن يقابلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو عليك غضبان ألا تخشى أن تجمع مع الكافرين في الدرك الأسفل من النار تتمتع بدنيا بدرهم ودينار. وماذا ستستفيد انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي يقول ابن آدم مالي مالي, مالي تريد المال فماذا لك من المال تريد الطعام ماذا تريد من الطعام وهل لك يا ابن آدم من المالك إلا ما أكلت فأثنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت ماذا لك من أنت أيها المناف أنت أيها العميل أنت يا من بعت دينك وإخوانك مع شدة البأس عليهم ويا مَنْ رضيت ان تكون شكلت العقور ليس همه الا ان يقرض الناس بمقاريب السوء عند من, عند من تواطؤوا واورثوا لك هؤلاء الطوافيف تكون عميلا تكون حقيرا بنيئا عندهم تبيع دين الله عز وجل من اجل ماذا من اجل درهم ودينار وهل الناس الذين نبفت قلوبهم وأيسنتهم وأعمالهم ماتوا من الجوع تكون عميلاً لمثل هؤلاء القوم من الأنجات الخسيسين من الكفرة النصارى الذين ورثوا بلادك يا عبد الله هؤلاء الصواخين الذين جنسوا الأرض والعرض وتنعبوا في أخواتك الطاهرات وقتلوا اخوانك من الشباب وملاوا السجون بالاصهار والعابدين وقاتلوا كلمه الله عز وجل وباعوا ديارنا وارضنا لاعداء الدين يا عبد الله انت المسلم العظيم انت عبد لله لماذا بعت هذه العبوديه الشريفه بعت هذا المنصب العظيم بان تكون عبدا لله أخل المؤمنين تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصرته صرت عبدا للدرهم والدينار أخل النصارى من ذو القرسة أخل اليهود من أعداء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبعت أخوة الإيمان أصرت هكذا أصرت هكذا أهربت يا عبد الله إن صح أمر هروبك بسبب دين الله من بلادك من أجل دينك ومن أجل الحفاظ على قرآن الله في قلبك ومن أجل إظهار دينك كما تحب أعربت من بلادك لتكونك كلبا ذنبا جنيا لهؤلاء الكفرة الملاعين ألوحوا لك بورقة جواز السفر. فركضت إليها سالا وتسيل ويسيل لعابك منك كلكا بإن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف أصرت كلكل لوح لك بورقة وناس يعيشون وينجبون ويسافرون بغير هذه الورقة لتكون ثبة عليه وثبة على ذريته وعارا وجريمة وسمارا يوم القيامة كما في الحديث عن السارق يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة سيعه شاة سياحة أي الشاة التي فرقها كذلك يأتي هذا يوم القيامة وعلى راسه الصليب وعلى رأس هذه الأوراق التي باع بها الناس وأسدى بسببها وأسدى بسلبها فيه أقبلت لنفسك ان تكون تابعا لمن جعله الله عز وجل اشقاء للقرده والخنازير هذا هو امر الكثير في هذا الوقت الذي غلب فيه الجهل واعمل فيه الهوى عمله الهوى محبه الدنيا وكراهيه الموت يركض ينسى كل شيء ينسى دينه ينسى عمله لدين الله عز وجل ينسى جنة ينسى جنة عرضها السماوات والأرض ينسى هذا كله ينسى انتسابه للأوائل ينسى انتسابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللخيار الذين كانوا يرهبون الدنيا وفتحوا الدنيا بعدهم وبنور قلوبهم الدنيا وفتحوا الدنيا بعدهم وبنور قلوبهم وبسلامة الشريعة التي وقفوا بها تستبدل هذا الذي هو أدنى بالذي هو خير أقبلت أن تبيع دينك أقبلت من أجل دنيا مؤثر من أجل درهم من ودينار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميسة تعيس وانتكت وإذا شيك فلنفقش تعيس عبد القطيفة تعيس عبد السورب تعيس عبد السورب تعيس عبد الخميطة تعيس عبد الدرهم والدينار تعيس ونفك أترضى أترضى لخصة نفسك ان تبيع عبوديتك لله سبحانه وتعالى عبدا لله يرهبك عدو الله عز وجل ويحكمون لتالف حساب كم عصد العصور وهو في قيده وفي سجنه مع ذلك هو أسد يرحمه وعداء الله عز وجل أنت ما انت عليه من موسم العميل بأنك وارث لدين الله وارث لمجد الاسلام أنت يا عبد الله في هذا الوقت أنت جسر العزه القادم لصوص الاسلام العظيم ليفتح الدنيا وتعود الخلافه الراشده على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت في هذا الوقت لقد هيؤوك لامر لو فطنت لهم فاربا بنفسك ان ترحى مع الهمس بدل ان تكون عزيزا يحسبون لك الف حفره منك كلمه بدل ان تكون هذا الرجل هذا الرجل العظيم بدل ان تكون هذا الرجل العظيم بدل ان تكونوا تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرقبون من كلماتك في قدم عاد ان ان تقوض دولهم وان تسقط عروشهم وان تميت ابناهم وان ترمي لذكاهم وان تخل مديارهم واموالهم بدل ان تكون هذا الرجل العظيم الجليد الكبير بدل بدلاً تفونا صورة لعمر صورة لابي بكر صورة لعثمان صورة لعلي صورة لابي رمدة بدلاً تفونا لها ولات تسبك بمحض فرع الدليل تقتات تبيع دينك ودماء إخوانك وتبيع ما أنت فيه المنطب عظيم وراثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثه محمد صلى الله عليه وسلم لتبيع هذا المنصب الذي نصبك الله فيه واقامك علي عليه ودعاك ورفعت اختارك من كل بين الخلق لتكون شاهدا له بالوحدانية ولنبيه بالرساله تبيع ذلك كله من اجل ماذا يا عبد الله اعلم ان اول من يحتفر اعلم أن أولا من يحتفر وأولا من ينظر إليك ككلب أجرب حقيق وكفار أجرب صغير هو من يدفع لك لما رآك صغيرا لما رآك حقيرا لما رآك تلهد في كل موطن أنك تريد جنسيا لما رآك إلى ذكر أمر الإقابة بيت الأول والاخر ودفعت الملايهين لما يراك تتكلم على أن تحمل أوراقا كأنك غزوت الفضاء أو كأنك دخلت الجنة أو كأنه فتحت بك الفتوع لما راك حكيرا حديثك ليس إلا عن المال ونجواك بين الناس إلا عن الأوراق عرف أنك حمارا تقتات بمثل هذا الفتاة وأنك دنيء جنب حقير تلهت وراء تلك العظمة الحقيرة الشاغرة فلو حلت بها ولو علم أنك رجل عظيم تترفع عن دنايا الأمور ولك تطلع إلى جنة الله وإلى رضوان الله عز وجل والمجنيع الدنيا ها لا تعدل عندك الا كما عدلت في عين ربك ومولاك كما حضعوا لو سيقت لك الدنيا باسرها ما تنازلت عن شيء من دينك والله يا, يا عما لو انهم اوقدوا لي شعلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم لو انهم اوقدوا لي شعلة من الشمس على ان اترك هذا الامر ما تركتهم أو أهلك دونه كنت كذلك أو كما في الحديث وإن بعض لوضعوا لو الشم في اليمين والقمر في التاري على أن هذا العمر ما تركته أو أهلك دونه هما قدرت أن تصبر أياما وأي صبر انت فيه وماذا ترجو وماذا أنت فيه من البلاء أي شيء أنت فيه من البلاء ومن البلاء ان لا تكون مع هذه الورقات التي ستكون واعلموا وابشر انها ستكون في يوم من الايام دليل بالله مصيب وعار هذه الاوراق لمن حملها او رجاها او نظر الى الهها نظره إكبار والله ستكون في يوم من الايام دليل ذله ومخانه يتبرع المرء منها كما يتبرأ بعض المسلمين اليوم من الإسلام وانتصابهم من العرب. نعم إن الأيام دول ودولة الإسلام قادمة ودولة الدين ودولة كلمة لا إله إلا الله أيامها لا بد أن تأتي هذا وعد الله صاحب هذا الدين أيها الإخوة الأحبة ما كنا نظن ما كنا نظن أن اقواما يسقطوا هذه السقطة أو أن يقعوا هذا الموقع وإنه لمن العار أن يقال لإخوانك في التحقيق معهم نحن نعلم ما يدور في مصلاكم أو نحن نعلم ما يدور بينكم أو تصلنا أخباركم إنه لمن العار أن تكون أنسى القتات. الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات حتى لو كان قتاتا أي ممن ينقل الحديث من المسلمين إلى زعيم الأمة المسلمة لأن سبب احتجاج هذا الحديث من قبل خليفة رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا في دمشق فجاء إليه رجل قال يا هد احذر هذا الرجل فإنه ينقل الكلام للسلطان والسلطان يومئذ مسلم، فقال وقد رفع صوته، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتادة، لا يدخل الجنة قد ما هو هذا فهو منافق، عدو لدين الله عز وجل، ليس له في الإسلام نصيب. ليس له سيده الله عز وجل الموصد خلع رفقة الإسلام من عنقه ماذا فعل بعض الصحابه ماذا فعل كلمة واحدة أرسلها إلى تستار قرارش كلمة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليقول الكلمة في ثقة الله لا يقيمها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا كلمه قال فكيف بهؤلاء الذين ينقلون الكلمات والاحوال والصفات ويطعمون اي نصب هؤلاء يعيشون فيه واي حزب هؤلاء قد تلبسوا به واي في طين طيره دلسوا انفسهم بها ايها الاخوه الاحبه أنت رجل عظيم أنت وارث لدين الله فإياك أن تسقط نفسك وإياك أن تذل نفسك من النصر صبر ساح دين الله ودولة الإسلام قادمة وإما فالقبر أوسع لنا الموت أقرب إلى حدنا من شراك نعله الموت أقرب إلى حدنا من تردد نفسه وإذا كان إخوانك لا يعلمونك فالله جل في أولا هو رب القلوب هو الذي يطلع هو الذي يطلع عليه ويراقب السكنات ويراقب الحركات ويراقب السر واخفى هو ربك ومولاك جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف إن الرجل إذا دخل على امرأة أقفل الأبواب وأزدل السفير ناداه الله سبحانه وتعالى عبدي عبدي جعلت بينك وبين كل شيء من حجاب فمن الحجاب بيني وبينك جعلت بينك وبين كل شيء حجاب استحييت من كل الناس أما تستحيي مني من الحجاب بيني وبينك أما تستحيي من الله أما تفتحي من رب سبحانه وتعالى يصبر عليك ربنا يصبر عليك ألا تفتحي منه ولكن اعلم أن الله عز وجل له سنة هذه السنة هي الفضف قال شعبة رضي الله تعالى عنه ما بيت أحد في سحر ما بيت أحد في سحر ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واصبح الناس يقولون فلان كذاب سنه الله في كشف هؤلاء معلومه هل نكد بكشف عبد الله بن ابي لكن الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر باسمه لكن كيف, كيف عرف الصحابه أمره ولتعرفنهم في لحي القول يتسللون لواء في لحن القول ويتسللون بأعمالهم وحركاتهم ونسطهم تعرفونهم ولذلك لما قال عيسى عليه السلام قال سيأتي بعد انبياء كذبة قالوا له كيف نعرفهم قال من آثارهم تعرفونهم من آثارهم تعرفونهم فسنة الله سبحانه وتعالى في من شاد لهذا الدين وسنة الله سبحانه وتعالى فيمن مكر بالمؤمنين وسنة الله عز وجل فيمن خبطت مروا أدرس وخبثت نفسه أن يكشفه الله عز وجل أن يكشفه ويكشف سترس فتكون هذا لعنة عليه وعلى أبنائه وعلى عائلته تسير في جمه وفي نفسه أيها الإخوة الأحباء علينا أن نستحيل من الله وعلينا أن نعرف قيمة ما نحن عليه وعلينا أن نحتقر هؤلاء أن نحتقر دنياهم، أن نترفع عن أوراقهم أن نترفع عنهم يا ايها الاخوه الأحبة إذا جئت لهذه البلاد هاربا لدينك ليس معنى هذا أن تصبح بائعا لدينك إذا جئت لهذه البلاد ضيط عليها كما تعتقد من العار ان تصبح عبدا للبيض تخلع ثيابك وتخلع عابدا تستر الله عليك من العار ان تقع في هذا الموقف ومن العار ان تكون ضد اخوانك من المسلمين الذين يريدون العزه لهذا الدين يعني تصبح مع الكافرين نعم هكذا يقال هكذا يقال للاخوان نحن نعرف ما يدور بينكم وقد طبقوا وقد وجدنا من سقط وعلمنا من دمنا ونزل يزعم أنه لا ليس من هؤلاء لكني قلت قولا هم يعرفونه وكيف لا يعرفونه وهم الذين يعرفون ما يدور بين الرجل والزوجي في خجره وفي منامه هكذا يتعلم هذا المنافق بهذا الأمر وكما قال بعضهم عندما سقط قال إن كان هذا الدين حقا فسينصره الله ولن يضره انظروا إلى قول الشياطين وكيف يلبسون على الناس بتنفيذ الشاهوة شبهة الحق وقالوا هذا هو دين الله وكلامنا لن يضر ونحن ننتفع بالدنيا لما ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الدجال، وأن معه جنة وناء وذكر عمر دخوله على القرية يدعو يدعوها لأن تتبعه فتكفروا به فيأمر السماء أن تقلع فتقلع والأرض أن تمنع زرها فتمنع فقال رجل من أصحاب رسول الله يا رسول الله هل دخلنا معه لنأكل من طعامه ونحن كفره به ونحن كافرون به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هذا يغنيك الله يغنيك الله بما يغني به عباده المؤمنين يغنيك الله بما يغني به عباده المؤمنين تلبيثات الشيطان عليه او كقول بعضهم والله وقد قيل له لماذا تحدثت معهم عن أخيك فلا وهو مخالف له وهذا باب الإبليثي. قد دخل مع أقوام المعاصرين نعرفهم حيث صاروا أحذية للطاغوت وصاروا بياحين واملاء وصاروا عيونا واذانا على إخوانهم بسبب حقدهم على جماعة أخرى أو على إخوان آخرين يسبونهم وقد ذكرت لإخواني أمر بعض الأشرطة ممن سموا أنفسهم بالثلاثين حيث يدعو الأمة اعتدوا الله يدعو الأمة أن تشتغل يدعو الأمة جميعها أن تشتغل عيونا على المتطرفين والإرهابيين وعلى الدولة أن تشدد وقتها وحجمها وقلابتها على الخطباء الذين يخطبون الخطب الحماسية واحد من هؤلاء السلفيين وقد ذكر لهم كل شيء عن رجل من خصومه من مخالفيه وقيل له لما فعلت ذلك قال أردت فيه الخير أردت له الخير اردت لهم أن يأخذوا قيل له ماذا تعرف عن فلان قال هذا رجل غامض وعليكم أن تحلوا غموضه قال له أليس هذا من استعداء الكفرة على إخوانك ومن استعداء الطواغيتي عليه قال لا بل هذا من باب الفضل عليه لأني أدعو أن فيعذبوه فإذا عذبوه ارتفعت درجته عند الله هذه هي شبه القول بقولهم هم يعرفون كل شيء فماذا يدير لو اخترته من أجل ورقات أو من أجل مال أو من أجل دنيا يكفي أنك حقير في نفسك يكفي أنك سرت الذنب لهم كنبا لهم تعوي كما يريدون يكفي أنك داهمتهم يكفي أنك ملت إليهم يكفي أنك أجبت طلبهم يكفي أنك رددت كما يريدون يكفي هذا حتى لو كان الامر مشتدر فوالله لو سألوك لو كنت ذا دين لو سألوك عن اسم واحد من إخوانك لقلت لا أدري ولو سألوك عن شكله لقلت لا أعرف هذا هو دين الله هذا هو أمر الضراعة من الصوافل هذا هو أمر الضراعة من القفاة لو سألوك عن اسم أخي أو عن شكله أو عن مكان وجوده والله لو كان عندك دين ما أشفتهم لأن في هذا الكلام امراغ لما بعده من الكلام وكما يقولون يأخذون راحبة واحدة فإذا سقط المرء أول مرة سقط كان سقوطه بعد ذلك سهلا ميسورا على نفسه لأنه استمراءها أيها الإخوة الأحبة كثر الساقطون، ولكن لا يعني هذا أن دين الله عز وجل قد ذهبت قوته وسينفقون أموالهم وسينفقونها والذين كفروا ينفقون للشديد الظالون وسينفقونها ماذا سيكون ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون والذين كفروا ينفقون أموالهم ليسجوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون وستأخذ المال ويكون هذا المال زقوم على فنك عارا على ذلك وعلى هيئتك وعلى اسمك ولن تتنحم إذا بقي عندك درة من وجود نفس لوانة تلومك على الباطل وإذا رأيت في نفسك غير لوم فعلم أنه قد مات قلبك فبكي عليه يا عبد الله فمثل هذا القلب والله يبكى عليه أقول قول هذا وأستغفر الله وليه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تراسوا ايها الاخوه الاحبه حكم الله سبحانه وتعالى في هؤلاء في الدنيا القتل كما روى الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم تركهم فأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والزبير حتى لحقا به وأمرهما بقتله وكقول عمر رضي الله عنه في قصة حاطب قال يا رسول الله نافر حاطب مرني اضرب عنقه فدل هذا على أن حكم هذا المنافق الزنديق هذا المرتد اللعيف هذا الجاسوس الخسيس هو قتل في الدنيا إن عرف أمره واشتار حاله وظهرت منه قرائن الأمر هذا هو حكمه وأما في هذه الدنيا فليس هناك دولة الإسلام يخاف منها ومن لم يخف بمواعب القرآن ولا بمواعب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنفعه المواعب وأما سجه في الدنيا فسيكشف الله سطره ويعرف أمره ويسير خبره كخبر أبي رغال وابو رغال هو رجل من العرف بل أبرهت على مكان التعب أبره من اليمن لا يعرف التعبة ولا مكانها فجاب أبو رغال ودل أبرهته على الحبشة حتى جاءته الله عز وجل في وادي محسن، فصار الناس أي من العرب يخرجون إلى قبره في كل عام ويرجمون قبره ويرجمون يرجمونه في قبره هذا هو أمر الخطيئة في الدنيا ذلة، سج، مهانة، عار في هذه الدنيا. ويرد يوم القيامة إلى أشد العذاب إلى الدرك الأسفل من النار وتكوت الله عليك مدة وستر الله عز وجل عليك زمنا إما أنه رحمة وإما أنه عقوبه إما رحمة من اجل أن ترجع قبل أن يضح وقبل أن يعلم أمرك وقبل أن يشتير حالك رحمة به رحمة بك من مولاك وسيدك يستر عليك حينا لعلك ترجع لعلك ترعوي لعلك الى الله عز وجل بينك وبين الله وأما أنها عقوبه حتى إذا أحده لم يفلت من أجل أن يجمع لك الله العذاب في الاخره من أجل أن يجمعه لك كثيرا يوم القيامة ويوم القيامه لا مفعل ليس هناك إلا ثقى لا مصعى عذاب الله عز وجل أهون كما في الحديث أهون اهل النار عذابا أهون أهل النار عذابا رجل يوضع تحت إخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه يغلي منهما دماغه هذا أهون اهل النار عذابا فكيف من هو في الدرك الأسفل من النار ضرط الكافر في جهنم بمقدار الجبل احد كلما نضدت جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يتمنون الموت ولا يجدونه فوالله كل هذه الدنيا ستنسيك لحظة واحدة كل هذا النعيم تتفكر ما بينك وبين الله وتذكر موتك وعرضك على الله وتذكر حيائك يوم القيامة من الفضيحة أمام الناس لا تفضح أمام مئة ولا أمام ألف ولا أمام طاعه إنما الفضيحة هي يوم, هي يوم القيامة الفضيحة يوم القيامة عندما تفضح على رؤوس الأشهاد على أمام البشر أمام العنبياء أمام الملائكة امام الجن امام الدواب هذه الفضيحه تذكر عرضك على الله تذكر وقوفك بين يديك جل في علاه الا تستحي منه وربك ومولاك اغناك ورفع درجتك وستر عليك هلا حمسته هلا شكرت هل هلا هل شكر هل نبت اليه هلا هل تمسكت بدينه هلا هل ترفعت عن هؤلاء الكفره ماذا عندهم من الدنيا يا عبد الله الدنيا عند الله عز وجل لا تعدل جناح بعوضة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقى كافرا منها شربة ماء كل كل ما تراه يا أيها الأخو الحبيب إن كل ما تراه بأيدي الكافرين من دنيا ومن مال ومن نعيم هذا كم يعدل من جناح بعوضة من أمر الدنيا منذ أن خلقها الله إلى يوم يثنيها ماذا يعطيك فماذا سيعطيك هذا الخفيف من هذه الدنيا؟ ماذا سيعطيك هذا الكافر الحقير الذي هو عند الله سبحانه وتعالى أهون أهون على الله هذا الكافر حجب لا قيمة له تصبح تابعا له وأنت من أتباع رسول الله تصبح خادما له تابعا له حجاء له وأنت من أتباع من؟ أنت من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أئمته هم أجداده ولذا وقع البلاء فإنما هو للرفعه من اجل ان يرفعك الله وما زال البلاء بالمؤمن حتى لا يبقى عليه سيئة وإن أشد الناس بلاء في هذه الدنيا هم الانبياء ثم الأمثل في الأمثل فلماذا لا تصبر ولا أرى أحد في هذا البلد صابع وماذا يصبر؟ عن الجوع؟ أم يصبر على العريب؟ أم يصبر على عدم الأمر؟ أي شيء؟ تصبر عليه فمن الذي من أجله بعت دين؟ ما الذي من أجله بعت شراطك؟ ما الذي من أجله بعت أخوة الإيمان بينك وبين الغن؟ ما هذا الشيء؟ الذي من أجله رجوه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كل ضال وأن يكشف كل مستمر وأن يفضح كل عدو لأعداء الله كل عدو لدين الله عز وجل وكل حبيب لأعداء الله سبحانه وتعالى انظر أيها الأخ الحبيب ما يسمع إخوانك من المجاهدين من مآثير في الشيشان وفي كل أماكن انظر إلى إخوانك انظر إلى الرجال ماذا صنعوا في أعداء الله عز وجل من الرحبة وأنت واحد منهم ماذا تفترق عن مجاهد في سبيل الله يجاهد بالشيشان أو يجاهد في أي مكان في الجزائر وفي بلاد الشام ماذا تفترق عنه ماذا تفترق عنه غرضك غرضك ودينك دينه وإمامك إمامه والجنة واحدة تنتظر الرافض إليها المقبل عليها فبالله عليك أفرض لرجل هناك يسبقك هذا الصب، وانت كلب هنا تقتات بكلب فار تقتات هنا بالعقل وبالدنيء وبقي الخوف اترضى بهذا اما يكفيك ذل انك هنا اما يكفيك عارا انك هنا اما يكفيك حقاره انك لا قيمه لك رقم لا قيمه لك هنا اما يكفيك هذا حتى ركضت برجلك ان تكون كلبا حذاء من أحذيتهم على إخوانك حتى زد على هذا يا عبد الله تذكر اين لطفك اين دينك اين ايمانك في قلبك اين سيره الاسلام واعده لك تقوم مسيرك وصريحك اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واصلحنا ووفقنا لعمل الصالحات اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر المجاهدين في الشيشان اللهم انصرهم بنصرك المؤذن المبين اللهم عليك بالرور اللهم دمرهم اللهم سلم اخواننا رقابهم واكتافهم اللهم جل من البيت الابيض السوات، اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم ارفع رايه الجهاد واقم على الشرك والفساد اللهم عليك بدوله يهود ومن والاها وتابعها وحبها وصالحها اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك